لا ظل أشواقي الفحُني ويسير من براكيني وصبري لم يعد. يقوى على إخماد ما فيني لضل الأشواق يلفحني ويسعر من طراكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني وما شوقي إلى ليلى ولا للخر العين ولا للأعين نجلائ تلحظني فتسبيني وما شوقي إلى ليلى ولا للخر العين ولا ان مجلائت الحضن ولكن الحتوف الحمر للغر الميامين الى من مرغ الكف فر وحل الذل ودني ولكن الحتوف الحمر للغر الميامين الى من مرغ الكف فر وحل الذل ودني وقادوا للدنا مجدا يحط مذله الهوني ود صوتهم عدنا عدنا عزة الدين وقادوا للدنا مجد يحض. مذله الهون ودوى صوتهم عدنا اعدنا عزه الدين وصون النصر في ارض وفيها الف مدفون قضر لله نحبهم على اطراف مسنون وصون النصر في ارض وفيها الف مدفون قضر لله نحبهم على اطراف مسنون وخطوا بالدم القاني سن عز وتمكيني وأحيوا في حنايانا بقايا مجد حطيني وخطوا بالدم القالي عزل وتمكيني وأحيوا في حنايانا بقايا مجد حطيني إلى القادات في الشيشان أبعث شجو مشجوني إليهم أبعث الأشواق عل الشوق يحدوني إلى القادات في ششاني ابعث شجو مشجوني الى اباث الاشواق عل الشوق يحدني وانتظر الصدى منهم لعل الصوت يشفيني فقد هامل فؤادي بهم وما عنهم يسليني وانتظر الصدى منهم لعل الصوت يشفيني فقد هامل فؤادي بهم وما عنهم يسليني وحن القلب للقيا وارسل دمع محزوني متى متى نحظى بلقياهم ونمسح دمعة العين وحن القلب للقيا وأرسل دمعة محزوني متى نحظى بلقياهم ونمسح دمعة العين فضل الأشواق الفحني ويسعر من براكيني وصبري لم يعد